خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهذ لي من لد كوليا وانني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهذ لي من لد كوليا